ولا من البيت الحرام يبتغون فضل من ربهم ورب وانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أو صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب.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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم kaffarua, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ kaffarua, kaffarua, بِآيَاتِنَا kaffarua, أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يا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 وقال الله إني معكم لئل أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتهم وعزرتهم وأقرتهم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم لأكفر عن كُن سَيئاتِكُمْ وَلَا أَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ وَلَا أَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية وحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به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 أخذنا ميثاقهم, فنسوا حظا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا, فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِن أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَوْعِدٍ وَأُمَّهُ وَأُمْمَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبلاء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر למי يشاء ويغضب مَن يشاء ولله ملك السماء والأرض وما بينهما وإليه المصير يا Ked jاءكم räsuluna yubayinu lakum Ked jاءكم räsuluna yubayinu lakum Ala fetra timmin arrosul An tقولu ma jاءana min basiir Waala nathir Fakod jاءكم räsuluna أَكُمْ بَشِيرُونَ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذُكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ كُمْ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 وَإِنَّ لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَخَلُوا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن انتا وربك فذهب انت وربك, وربك فقاتلائ انها هنا قاعدون فذهب انت هنا قاعدون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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِ النَّبَاءَ بِنِعْآدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّ قُلْ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه قَالَ يَا وَيْلَتَنَّ أكون مثل هذا الغراب؟ قال يا ويل تاب، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواسي سوء أخي فأصبح من النّ.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 سجيعا ومن احياها فَكَأَنَّمَا احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما ان كثير منهم ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذوه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 سماعون للكذب أكانون للسح فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَكِ اِكْ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشعون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا مصدقا لما بين يَدَيْهِ مِنَ التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنت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 فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق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 افحكم الجاهلية يبغون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون. Judähi Dunafi, se mieli, وَلَا lehi, joo, joo, ذَلِكَ joo, الله joo, joo, joo, joo, انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزْوَ وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِن أَمَنَّا هَلْ تَوْقُونَ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلَّا عَنْهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَائِكَ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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السفح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينههم ربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السفح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان وفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما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 وليزيدن كثير منهم ما أزل إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين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 فريقا كذبوا وفريق قتلو وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصمتوا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمت كثير منهم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 واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما عم يقولون لا يمسن الذين كفروا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون, الله؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله؟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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم سَخِطَ سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما تقدم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشد نسعى ذا وتن للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أهامنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين قالدينا فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم يا أيها طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلهلا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذين أخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن ولكن وآخذكم بما عقدت الأيمان فكفَّارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام رجس إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ, ويصدكم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ هُن وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عُرْسُولَهُ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب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 مثل ما قتل من النعم فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدي هدي بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صيام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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبذ لكم تسؤكم لا تسالوا عن اشياء ان تنبذ لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من uau, ولا uau, ولا uau, ولا حام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 وَلَأَإِذَا هَتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شهادة بَيْنِكُمْ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان, اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فهوقسم فانقسم بالله لشهادتنا الحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمانهم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 تكلم القيوب اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا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 قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما من السماء؟ قالت تقوى الله. قالت الله إن كل. منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة. السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِل ناسٍ تأخذوني وأمي إلى هين أنت قلت للناس تأخذوني وأمي إلى هين قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيبي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 ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت اِنَّ مَنْ تُوُفِّيَتْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن أفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عباده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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات he وما فيهن وهو على كل شيء قدير